أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول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 tujuh na uh -huh. حشة مبين on me.